صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله